إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّاً كَأَنَّهُ بُنِيَ لَمَرْصُوصٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ لِمَ تُذْهُونَنِ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَعَوْا أَزَعَ اللَّهُ قُلْ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 بينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم من من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يندل القوم الظالمين يريدون ليطفئن الله بأفواههم وَاللَّهُ مُنَوِّرِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولًا بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ عَلَى تِجَارَةٍ تَبْتَغُونَ 109. تمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 110. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري 111. تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم 112. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فأمن الطّ. من بني سرائيل وكفر الطائفة فأيذنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.